ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ه ل ا ا ل ا س ل ا م ن ه you <laughs> you <laughs> LET'S IN LOT'S o h